وَنُذِيقَنَّهُمْ غَمًّا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربي ثم أحرض عنها ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربي ثم أحرض عنها ஆய وجعلنا هوداً لبني إسرائيل وجعلنا منهم وكانوا في آ